قصيده يوم الركائب كلمات الشاعر عبد الله بن سبيل رحمه الله اداء سعود الدلبحي يوم الركائب عقب الخشم فنات ذكرت ملهف الحشم عنايا ليت رد في اللي على امام <مالك> اعي والارض في اخويايا اخذت لي في ماضي العمر سجات يوم لا قايم ولا اتبع ويا يوم اني لي متل على في صرفات ابيعي واشرب من الليل نجدب وععيدي وضوات ولا خاشر الوعاد راع الضوايا واليوم شبت وتبت عن كل ما فات طويت عن كل الموارد رشايا الليلي ما تخطات خوندت اللي جد الى تعدى الحضايا اجاز يا الامواج وسكات ولا تبي السريره وغايه تصد عن ما من غير مجفات تعرض بخدك اني فيها المرايا عياته ومي بطب المدوات على طبيب الروح ما بغواياه يطري لي الهاجوس هاجوس الفات عراض لي المبعد على كل راياه ماي ببدعة تلحق النفس شرات ناس العادة وقدمي وناس اولا يا وسخاط رفات نهات وابصر بحالي من خلايب خلايا لغديك مثل مذب ورمي بين اصوات على ما قال يا عار شرب الخمر شارات وبهم من اللي يطرد الصيد شاياه شارات راع الخمر فقاوي وسكرات والصيد والعمى على الله كماياه ولوات من من المال ظل ونفذ الغل وحصل من آياه من علم كل ضعيف ما فيه نوهات رعاة مني مثلي زراع طايا رعاة مني مثلي زراع طايا رعاة مني مثلي زراع طايا